بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللakhirah khayrun lak min al-oula wa lan saufa yu'tika ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا کا وَأَمَّا و فلا فلا تنهر وانما بنعمه ربك فحدث